هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع والأربعون من تفسير سورة أهل عمران فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب والقلب يحكم بما الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكرتير يجهز الأوراق وصلحها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 التي في الصدور نص واضح أن العقل يكون بالقلب وأن محل هذا القلب هو الصدر وبهذا نرد على من قالوا إن المراد بقوله قلوب نعقلون بها القلوب المعنوية وهي الدماء وهي الدماغ تقول الله يقول ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نص صريح ثم السنة أيدت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالتدبير للقلب والتصور ها للدماغ تصور الدماغ قال الإمام أحمد رحمه الله العقل بالقلب وله اتصال بالدماغ واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور ثم يرسل إلى القلب والقلب يأمر يا بواسطة الدماغ والدماغ يحذك العصر وبهذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسنة في هذه المسألة لا يخالف ما كان معروفا عند الأطباء اليوم ومن فوائد هذا الحديث من فوائد الآية الكريمة أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر. لقوله وهو خير الناصرين ثم قال إيش سنلقي في قلوب الذين كفوا الرعب. فالرعب من أقوى أسباب النصر وهو أمر معروف. هذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشمل ما يحصل لأعداء أتباعه إلى يوم القيامة الثاني الثاني والثابت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه نصرت بالرعب مسيرة شهر ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب لقوله بما أشرف لأن البائل السببية وإثبات الأسباب هو الحق والأسباب إما شرعية وإما حسية وإنكارها سفه في العقل وضلال في الدين لأن النصوص قد تكاثرت وتجمعت على إثبات الأسباب دخول الجنة لا أحصل إلا بسبب والنجاة من النار لا يحصل إلا بسبب الولد لا يحصل إلا بسبب الرزق لا يحصل إلا بسبب كل شيء لا بد له من سبب فإنكار الأسباب ظلال في الدين وسفه في العقل ومن العجب أن الأشاعر ومن نهى نحوهم في هذا الباب يقولون إن الله تعالى يوجد الأشياء بلا واسطة وتقول الشعب تدبيره مباشرة بلا واسطة، لأنهم يقولون لو أثبتنا الواسطة وجعلنا لها تأثيرا، لكان هذا نوعا من الشرك بالله. فمثلا يقولون لا أثر للسكين في قط اللحم، لا أثر للسكين في قط اللحم. ولا آثر للحجر في كسر الزجاجة كيف يعني إنسان أتى بلحم وجعله وقطعه في السكين يقول لا آثر للسكين في قط اللحم من القاطع الله إنسان رمى ح بحجر من كسرت. لا آثر للحجر في كسر الزجاجة من اللي كسرها الله لأنك لو قلت إن السكين قطعت اللحم أشرقت بالله لو قلت إن الحجر كسر الزجاجة أشرقت بالله إذن الأسباب لا تؤثر طيب كيف لا تؤثر نحن نشاهد هذا قال هذا خلقه الله عندها لا بها خلقه الله عندها لا بها سبحان الله لو أتيت بعصر واردت تقطع اللحم ها؟ ما يقطع لو لو لو لو أرسلت ريشة على زجاجة، ها؟ و拉斯قت بها من شدتي حذفك إياه، تكسرها؟ لا تكسرها. إذن لا يمكن أن ننكر هذا الشيء هذا سفه في العقل. لكننا نقول هذه الأسباب لا يوجد بها المسبب بذاتها، وإنما يوجد بما أوجد الله فيها من القوى التي خلقها الله عز وجل. واضح من ذلك الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لسبب ولا غير سبب بسبب وهو الإشراك. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان إذا كان الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لإشراكهم. فإن الأمن يلقى في قلوب الذين آمنوا لتوحيده ألسى كذلك لأن ما ثبت للشيء ثبت ضده لضده فإذا ثبت الرعب للكفار بسبب إشراكهم ثبت الأمن للمؤمنين بتوحيده ويدل لهذا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظلم الشرك كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه آله قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال إنما ذلك مشترك شرك ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم طيب إذا كلما كان الإنسان أشد إيمانا بالله وأشد توحيدا له كان أشد أمنا واستقرارا وهذا شيء مجرد لأن من كان أشد إيمانا وتوحيدا لله كان أقوى توكلا عليه ومن أقوى أسباب الأمن ومصابرة الأعداء إيش التوكل على الله عز وجل حتى إن من الناس من يقوم توكله على الله مقام الدواء في الشفاء كما قرر الشيخ رسام رحمه الله وهو واقع بعض الناس يكون عنده قوة توكل الله ويشفى بدون علاج بسبب قوة توكله على الله وقد أشار إلى هذا الشيخ رسام من رحمه الله حينما ذكر أن الدواء بالمحرم ليس ضروريا حتى يقال إن الدواء بالمحرم جائز للضرورة قال هذا ليس ضروري لماذا؟ لأن المريض قد يشفى بدواء آخر وقد يشفى بالقراءة قال وقد يشفى بقوة التوكل على الله وقد مرض أبو بكر رضي الله عنه فقيل له ألا ندعوك الطبيب قال إنه قد رآني وقال, لي إن وقال إني أفعل ما أريد من يعني به؟ الله عز وجل. فالحاصل إن أن نقول إن الإنسان كلما قوي إيمانه بالله وقوي توحيده ازداد ازداد أمناً وطمأنينةً واستقراراً وهذا أمر مشاهد مدرك مدرك بالحس. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا دليل لأحد على شركه بقوله ما لم ينزل به سلطانا ومن فائدها النداء والإعلان عن سفه هؤلاء المشركين لكونهم أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا لو كان لهم دليل لعذروا لكن لا دليل لهم وهذا من جاء عليهم وإعلان بسفههم ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله ومأواهم النار ومنها ومن فوائدها إثبات أن النار مأوى الكافرين الذين أشركوا بالله فنحن نشهد بأن كل كافر مشرك فمأواه النار ولكن هل نشهد لهذا هل نشهد بهذا؟ لعين الشخص <تصفيق> نعم لا لا لا نشهد ولكن ولكننا نقول إننا نعامله في الدنيا معاملة الكافر فمثل لو مات زعيم من زعماء الكفرة كزعيم غروس أو زعيم أمريكا أو ما أشبه ذلك نحكم بأنه كافر وأن كل كافر في النار وأن كل كافر في النار ونحكم بأنه كافر فلا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة لكن مسألة الجزاء هذا ندخله في العموم نقول كل كافر فإنه في النار ومن فوائد الآية الكريمة ذنب النار ومتواها والعيادة بالله لقوله تعالى وبئس مثوى الظالمين وصدق الله عز وجل فإن أبأس دار وأقبح دار وأخبت دار هي, دار هي النار ولهذا استحقت هذا الوصف من الله عز وجل وهو قوله وبئس مثوى الظالمين ثم قال تعالى نعم القلب الصناعي هو لا بد أن يدخله مثلا العروق ويحصل منه حركة هذه الحركة يمكن أن نفسرها بأنها أمر من القلب يستع سواء عاد بشيء ثابت بخلقة الله عز وجل أو بالصناع نعم كفار إيش؟ اليوم لو مات أحد قاتل اليوم لماذا لا نقول إنه في النار نعم العلم من الله عز وجل يقول ولو ترأيته في الذين كفروا الملائكة يضرؤون وجوهما ما دبارهم صحيح لكن هذا عام لكن يعني هو مات على الكفر الآن نعم. يقول إن الله ثالث ثلاثة ويشتك نعم. نعم لماذا نقول إن هذا يدفع لنا ما نقول المعين غير العمو الآن لو مات واحد من الناس من المسلمين نعم ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم هل نشهده بالجنة؟ لا ما نشهد له بالجنة لكن هذا أحسن لك في احتمال أنه يعذب في احتمال أنه يؤخر له لكن الكافر حتما أنه سيدخل النار لا لا مه... في الجنة ولو بعد التعذيب هو سيدخل الجنة كل مسلم سيدخل الجنة حتما إيه بس كل مسلم حسنت نقول آدم كل كافر سيدخل النار سيدخل النار ولهذا قال من عقيدة الوسن والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد الشيخ سامر رحمه الله أو اتفقت الأمة على الثناء عليه كالأمة الأربع مثلا نشهد لهم بالجنة لا لأن رسول شهد لهم ولكن لأن الأمة أثنت عليه وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليتكون شهداء على الناس ولما مرت الجنازة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس في أصحابه فأثنوا عليها خيرا قال وجبت ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت قال وما وجبت قال أما الأول فوجبت له جنة وأما الثاني فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض نعم لنشير الكفار بعيونهم إذا بعيانهم يعني عين؟ بس فهذا الأفضل الحديث هل أعين لأحرر الأفضل الحديث نشوف الشيخ صلى الله عليه وسلم ما نشهد له بالجنة لأنه قد يكون كما قال يعمل في ميرل ثم الكافر يعني كافر البخاري روا الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل, أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من النار كلهم قالوا ما نشهد لأحد معين لكن يكفي أن نقول الأصل الأصل في هذا أنه من أهل النار الأصل في هذا الذي مات على الكفر أنه من أهل النار هذا هو الأصل لكن هل نزم بالأصل؟ يجوز إنه في آخر لحظة من حياته أقله في في قلبي الشيخ. هل هذا نعم نعم نعم لد... إذا كان قد تاب ولم يحضر الموت، فالله يتوبر عليه. أنا أدرك. كل حال أ... لحظ يا إخوان. شهاداتنا له بالنار. شهاداتنا له بالنار. لا توجب له النار. وعدم لا توجب له النار وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنع النار إذا ما فائدةنا أن نقول أن نلزم أنفسنا بالشهادة لهذا الشخص المعين بالنار شيخ الفائدة هذا الشيخ الحديثي ما يختص بالمسلمين يعني ممكن أن المسلم يعمل بعمل أهل النار في ما للناس الناس ما قال المسلم إن الرجل إن الرجل الرجل لا لا يعمل يختص بالمسلم هذا يعني ما تخصص olla kasbadaqumullahu wa adhuu irtaqoonahum hatta hila fashin tum wa tanazatun fil hamr wa asaytum min badima harakum min badima harakum ma tuhibbul minum kumain yurid dunyaa ثم صرفكم عنهم من يبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل عزيز مني كفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى <تصفيق> ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم إلى آخره سبق لنا في درس الماضي ما يدل على اثبات الاسباب من اين فهد سنلقي في قلوب الله بما الله طيب هل تعرفوا خلافا العلماء في تأثير الاسباب نعم هذا قولان الثالث يقول لا نقول لهم لا إن لكن ليس بذاته الله لكن بتقدير الله عز وجل وليس بذاته تمام قوله ما لم ينزل به سلطانا الأخ هل يدل على أن هناك شركا أنزل الله به سلطانا؟ هذه لا نص على أن كل أنواع الشر لا سلطان. إذن في القيد لبيان أن كل كل شرك ليس له سلطان. لكن يسميه العلماء يسمى العلماء مثل هذا القيد. نعم دعون. لبيان لوقت. أن كل شرك لا يمكن أن يكون به سلطان. <تصفيق> طيب قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده هذا منتدى درس اليوم فيقول عز وجل ولقد صدقكم الله وعده وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات المؤكر الأول القسم المقدر لأن التقدير والله لقد والثاني اللام والثالث قد والثالث قد فهذه ثلاثة المؤكدات في هذه الجملة صدقكم الله وعده أي أنجزه لكم وقوله وعده منصوب بنزع الخافض أي صدقكم الله في وعده أي فيما وعدكم به من النصر يقال صدقه ويقال صدقه وبينهما فرق فإذا قيل صدقه يعني أخبره بالصدق وإذا قيل صدقه أي قال إنما أخبرت به صدق فالتصدير من المخاطب للمتكلم والصدق من المتكلم للمخاطب المتكلم للمخاطب فما أن قوله تعالى صدقكم الله وعده أي أنجز لكم الوعد فصار ما أخبركم به صدقا قالوا إن ووعده منصوب بنزع الخافظ والتقدير في وعده والنصب بنزع الخافظ مضطرد مع أن وأن وأما في غير هذا الموضع فليس بمضطرد قال ابن مالك في الألفية وفي أن وأن يطرد مع أم لبس كعجيب تؤيده يعني نزل خافض يطرد مع أن وأن بشرط أن يؤمن اللبس نعم ولقد صدقكم الله وعده أي ما وعدكم به من النص ثم بين موضع هذا الصدق فقال إذ تحسونهم بإذنه هيد هنا ظرف متعلق بصدق أي صدقكم معده حين حسستموهم بإذنه وقوله إذ تحسونهم بإذنه مضارع حبر به عن شيء ماضي على تقدير حكاية الحال لأن القاعدة أن نعبر عن الماضي بصيغة الماضي أن يعبر عن الماضي بصيغة الماضي، فيقال قام زي، لكن هنا عبر عن الماضي بصيغة الحاضر لحكاية الحال، لتقريب تصور الماضي في الذهن، لأن الماضي قد انقضى، فربما يكون إنساً فربما يكون إنسان الناس له فإذا صيغ ب بصيغة المضارع، صار الماضي كأنه إيش؟ كأنه حاضر وهذا ما يعبر عنه النحويون بحكاية الحال حكاية الحال الماضية كأنها الآن واقعة من أجل أن يكون ذلك أقرب لحضورها في الذهن وقول تحسونهم بإذنه الحس القتل أو أشد القتل الحس يعني القتل أو أشده نعم تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم؟ أشهد قتله بإذن الله الكوني والشرعي بإذنه الكوني لأنه قد وقع وكل شيء قد وقع فإن الله قد أذن قد أذن به كونا وبإذنه الشرعي لأن الله تعالى قد شرع لنا أن نقاتل الكفار. فيكون قتلنا لهم مأذونا فيه شرعا، إذن في هذا المثال في هذه الآية اجتمع إذن. إيش؟ الكوني والشرع. وقولوا إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذن. هذا نصر. فإن قال القائل وهل قتل أحدا من الكفار في يوم الحد؟ فجواب نعم. قتل منهم أكثر من تسعة رجال أو تسعة رجال وانهزموا وفروا حتى روئي النساء ينطلقن يصعدن في الجبل مذعورات كاشفات الرؤوس حاصرات السيقان لأنهن قد هرب حيث أيقن بالأسر وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين ثم قال حتى إذا فشلتم وتنزعتم إلى آخره حتى قيل إنها ابتدائية وقيل إنها للغاية أي صدقكم وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم وعلى هذا فتكون إذا غير شرطية يعني حتى وقت فشلكم هذا وجه معروف حتى للغاية وإذا فشلتم أي حتى حين فشلتم أي أن صدق الوعد والحس استمر إلى إيش إلى أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرىكم أتحبوا والوجه الثاني أن حتى ابتدائية فالجملة مستأنفة وتكون إذا على هذا الوجه تكون شرطية وجوابها يذكر إن شاء الله حتى إذا فشلتم الفشل معناه الجبن والخور حتى إذا جبنتم وخلتم وعجزتم عن الانتصار وتنازعتم في الأمر المنازعة والاختلاف وقالوا في الأمر هل المراد بالأمر الشأن أو المراد بالأمر واحد الأوامر على القول الأول يكون الأمر واحد الأمور وعلى الثاني يكون الأمر واحد الأوامر المعنى حتى وتنازعتم في الأمر أي في الشأن أي في شأنكم أو في الأمر أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون الخطاب موجها إلى الرمات وكانوا خمسين رجلا أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبيد وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ابقوا في الجبل سواء كانت لنا أو علينا ولما رأى رأوا المسلمين قد انتصروا وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم أرادوا النزول من الجبل فنازعهم أميرهم وقال لهم أمكثوا أثبتوا ولكنهم أصروا على النزول فنزل منهم أكثرهم إذا يكون الأمر هنا واحد الأوامر أي تنازعتهم في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فمنكم من قال نبقى انتثالاً لأمره ومنكم من نزل اغتناما لكسب الغنيمة أعرفتم الآن؟ طيب والمعنيان متلازمة لأنه لما اختلفوا في أمر الرسول تنازعوا في شأنهم تنازعوا في شأنهم أي في أمرهم وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون وعصيتم من؟ عصيتم الرسول لكن لم يذكر المفعول به كراهة لذكره حيث إنه يكون أشد وقعا وتوبيخا وكان الله عز وجل أرادا يوبخهم بطريق ليل قال عصيتم ما قال الرسول قال عصيتم لأن هذا أهوى مما لو سرزح به وقيل عصيتم الرسول فإذا قلع صيتم الرسول صار أشد وقعا في التوبيخ وقوله من بعد ما أراكم أراكم من فعل الله يعني من بعد ما أراكم رؤيا عين ما تحبون من النصر وهزيمة أعدائكم يقع علينا أن نقول أين جواب الشرط على الوجه الثاني في إذا, إذا فشلتم وتنازلتم بالأمر؟ وعصيتم من بعد ما أراكم تحبون قال بعضهم إن جواب, إن جواب الشرط تنازعت حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيت. وعلى هذا الوجه تكون الغوزا إذا وقال بعضهم جواب الشرط عصيت. أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيت من بعد ما أراكم تحبون وقال بعضهم جواب الشرط محذوف تقديره انقسمتم قسمين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هذه ثلاث أقوال وقال بعضهم محذوف تقديره فاتكم نصر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من آخره فيأتكم النصر وقال بعضهم الجواب محذوف قطعا والقول بأن الواو زائدة في تنازعتم وأنه جواب الشرط أو في عصيتم وأنه جواب الشرط قول ضعيف لأن الحرف هنا حرف جاء لمعنى يفوت بفواته ما جاء من أجله فالجواب إذن محذوف وفائدة حذفه أن يذهب الذهن كل مذهب في تقديره، وكل شيء يقدر جوابا لإذا لا ينافي المقدر الآخر، فإنهم صالح وعلى هذا ممكن أن نقول، حتى وعصيت من ما ما تحبون فاتكم ما تحبون أو فاتكم النصر، أو خذلتم، أو انقسمتم إلى قسمين. المهم أن كل هذه الاحتمالات صحيحة ولا تتناف، فقد فاتهم النصر وانقسموا إلى قسمين وخذلوا ولكن هذا من بلاغة القرآن الحذف من أجل أن يكون أشمل للمعنى وأكثر أشمل وأكثر للمعنى ثم قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخ من هنا تبعيضية أي بعضكم والبعض الآخر يريد بعضكم يريد الدنيا والبعض الآخر يريد الآخر. فالذين نزلوا لجمع الغنائم ظاهر عليهم أنهم يريدون الدنيا، والذين ثبتوا ظاهر عليهم أنهم يريدون الآخر. وهذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال، وإلا فالأمثلة كثيرة. في الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة حتى في طلب العلم من الناس من يريد الدنيا ومن الناس من يريد الآخرة من الناس من يريد الجاه والرفع والسيادة لأن العلم يرفع بيت اللا له والجهل يهدم بيت العز والشرب ومنهم من يريد الآخرة أن يحفظ شريعة الله وأن يعلم عباد الله وأن يعمل وأن نتعبد لله على بصيره وما أشبه ذلك فهذا حال الناس كلهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة <تصفيق> وَلَقَدْ صُدَفَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اَخْرَجَ سَابُورٌ لَهُ مِنْ بَيْنِهِ فَاتَ يَدَا فَاشِلٌ تَمَ وَثَنَ زَاهَتٌ فِي الْحَمْرِ وَعَطَايَتٍ مِنْ رَجْمٍ مِنْ رَجْمٍ أَرَاقٌ مَا تَقُولُ مِنْكُمْ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد والله على ولا تلغون على تل تلون. تلون. ولا تلغون على أحد والرسول, والرسول وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَأَتَكُمْ وَلَا مَا أَصْوَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ <تصفيق> نعوذ بالله السلام على الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا صَدَقَكُمُ اللَّهُ الله إِذْ اذ بِإِذْنِهِ باذنه هذه الجمله قلنا انه مؤكده بمؤكدات مؤكدات. نعم محذوف. القسم الدكتور المحذوف القسم واللام واللام وقد احسنت قوله إذ تحسنهم فهد معنى الحس نعم قوله تعالى حتى إذا فشلتم معنى فشلتم أنت لا الأخ هذا إي أنت لا لا. كن شجاع لا تهيأ ها فشلتم مش معناه؟ كيف نعم جبنتم أينه؟ طيب أين جواب إذا في قوله حتى إذا فشلتم مزيني أي أقواله؟ نعم. إنه وقيل إنه ترزعته والموت زائدة. وقيل إنه عصيتهم وعلى هذا أيضا الموت زائدة. نعم. وقيل انقسمتم إلى من قسمين منكم يرد من الدنيا ومنكم يرد الآخرة. وقيل فاتكم النصر. وقيل هو محذوف على كل حال و. إنما حذف لأجل أن يتبذهن فيه كل مذهل نعم ويقدر كل تقدير ويقدر كل تقدير وهذا هو الراتح نعم حسن طيب دوره تعالى منكم من يريد من هنا من تبعيضية تبعيضية يعني بعضكم يريد الدنيا وبعضكم يريد الآخرة ما مثال الذين يريدون الدنيا أبدالله من يحاول العلمين الذي نزلوا من المكان الذي <تصفيق> جعلهم ورسول صلى الله عليه من أجل الغنائم طيب قولهم ثم صرفكم عنهم ألها تعود الدرس؟ طيب. يقول الله عز وجل ثم صرفكم عنهم ثم أي بعد أن صدقكم الله وعده بحسهم أي بقتلهم صرفكم عنهم يعني بعد أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم صرفكم عنه وتأمل قوله صرفكم فإن الصرف يقتضي إقبالا شديدا يعان فيه المقبل حتى يصرف كما تقول صرف الداب عن العرب وما أشبه ذلك. ينفيد بأن المسلمين كانوا مقبلين جدا على هؤلاء العداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في القضاء عليهم لانه كان لهم نصر في أول أمر لكن صرفوا عنه وقوله ليبتليكم أي ليختبركم هل تعرفون قدر الطاعة لله ورسوله ويتبين من يقدر هذا الأمر أو لا يقدره والابتلاو في الأصل الاختبار والامتحان. ويكون في الخير ويكون في الشر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال سليمان لما رأى عرش بالقيس حاضرا عنده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ فالخير ابتلا والشر ابتلا الشر ابتلا به الإنسان ليصبر والخير ابتلا به ليش ليشكر؟ فكل ابتلا نعم ولهذا قال ليبتليكم ولقد ولا عفا عنكم هذه الجملة أيضا مؤكدة بثلاثة مؤكدات مؤكدات القسم المقدر لأن أصل ولقد أي والله لقد واللام وقد وإنما أكدت الجملة هنا والجملة هناك في قوله لقد صدقكم لأنه قد يتبادر من الوقاء خلاف ذلك فمثلا في الجملة الأولى ولقد صدقكم الله وعده قد يتبادر من كون الهزيمة في آخر الأمر على المسلمين أن الله لم يستقهم وعده فأكد ذلك بقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه وهذا نص والثانية لما ابتلوا بهذه البلوى قد يتبادر إلى الذهن بأن الله سوف يعاقبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم فقال ولقد عفا عنكم فكان التأكيد هنا وفي وفي أول الآية في غاية ما يكون من البلاغة لأن المقام يقتضي إيش يقتضي التأكيد وقال ولقد عفا عنكم العفو بمعنى التجاوز ويكون محمودا ويكون مذموما إذا كان مع القدرة فهو محمود وعفو الله بلا شك مع القدرة لأنه قادر على أن ينتقن عز وجل لكنه يعفو مع القدرة كما قال تعالى وكان الله عفوا قديرا ويكون مذموما إذا كان مصدره العدس إذا كان مصدره العدس فهو مذموم لا يحمد عليه الإنسان لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لحقه لنفسه بالحق وقوله ولقد عفى عنكم يشمل كل من وقعت منهم المخالفة وهذا من فضل الله عليهم ويجدر, ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة عجيبة جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مستظل في الكعبة فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر فوقف عليه وكان خارجيا فسأله عن أمير المؤمنين عثمان قال له أما علمت أن عثمان بن عفان تخلف عن غزوة بدر؟ قال بلى تخلف قال أما علمت أنه فر يوم أحد؟ قال بلى فر قال أما علمت أنه لم يبايع بيعة الرضوان قال بلى قال الخارجي الله أكبر كبر يعني على أنه انتصر انتصر لأنه إنما سأله هذه الأسرة الثلاثة ليقدح في عثمان رضي الله عنه فكبر الخارجي محمد الله لما كبر قال له أما وقد فعلت فسأحدثك أما تخلفه في غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى ليمرض ابنته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مريضة رقية زوجة عثمان فتخلف ليمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجله إذن هل يلام على هذا لا لا تخلى في أمر رسول ليمرض بمت الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم وأجله وأما شراره في أحد فإن الله تعالى قال ولقد عفى عنكم بعد العفو هل يبقى أثر الذنب ها لا وأما تخلفه عن بعث الرضوان فإنه لا يوجد أحد من بطون قريش أعز من البطن من البطن الذي الذي منه عثمان لأن بطنه قوي في قريش فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم لأن له مكانه ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع المؤمنين تحت الشجرة أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد الأخرى وقال هذه عن يد عثمان الله أكبر فكانت يد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من يد عثمان لعثمان أليس كذلك سبحان الله من حصل من منقبة عظيمة ثم قال اذهب بها إلى قومك أو كلمة نحوها يعني أن جئت تريد أن تقدح في أمير المؤمن وصار الآن القدح صار ولله الحمد مدحا صار مدح، فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان إنه ينتبه لبعض الناس، بعض الناس ربما يسأل ربما يسأل سؤالاً ظاهروه الاسترشاد، ولكن يكون معناه النقد يكون معناه النقد فإذا جاء به على هذا الوجه. ألقى من ناقد حجراً وصار هذا من فهمه يقال أن واحد من الناس سأل أحد العلماء هذه ما نبيه السجن فليكن حذراً و... وعلى كل حال كل مقام له مقال. يعني لا يسمع أن نسيء الظن في كل واحد لكن كل مقام له مقال. ابن عمر رضي الله عنه فهم من هذا الخارجي أنه يريد الطعن والقذف عثمان أجاب نعم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله ذو فضل ذو بمعنى صاحب أي صاحب فضل على المؤمنين ويعني وأنتم منهم وأنتم منهم ولذلك عفا عنكم وهنا في الجملة إظهار في موضع الإضمار. إذ مقتل الصياق أن يقول لا والله ذو فضل عليكم نعم وفائدة أي فائدة الإظهار بعد في مقام الإضمار تقدمت لنا وقلنا أن فيه ثلاثة ثلاث فوائد هجاية الله يعرفها الإظهار في موضع الإضمار فيه ثلاث فوائد فهد حقيقة الحكم على الوصف المذكور كيف حقيقة الحكم على الوصف المذكور كل ما تقوله لا فهد الأولى التنبيه تنبيه لأن الكلام إذا كان على استقل واحد يمن ربما يمل لسام فاذا تغير انتبه من هذه الحاله هذا في الاشفاء نعم فادي الاولى نقول ان الحاله هو على عندك حكم لانه هم منهم صل الله ثغرنا عليه هذا قريب من كلام فحب الفائدة الأولى أولا التسجيل على محل الإضمار أو على مرجع الضمير بأنه من أهل هذا الوصف يعني إثبات هذا الوصف لمرجع الضمير فمثل والله ذو فضل عليكم إذا قال على المؤمنين بدل عليكم أفاد بأنهم هم مؤمنون هذا الواحد ثانيا العموم، العموم، لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم اختص الفضل بمرجع الضمير. إذا قال على المؤمنين شملهم، نعم، وغيرهم. الفائدة الثالثة ما أشر إليه الأخوان، وهي العلة، علة الحكم، الحكم كون الله ذا فضل، والعلة الإيمان. هنا في هذه, في هذه الآية تختلف باختلاف الأخيرة هذه تختلف باختلاف السياق هذه فائدة الإظهار في موضع الإضمار أما هنا فهنا مناسبة لفظية في الإظهار هنا في موضع الإضمار مناسبة لفظية وهي تناسب رؤوس الآيات لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم لم تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها طيب والله دفع المؤمنين في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المؤمنين في أحد كما نصرهم في بدك ودليله قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ثانيا أن من البلاغة أن يؤكد الخبر إذا كان الحال تقتضي ذلك من أين يؤخذ من قوله ولقد صدقكم الله وعده حيث كان فيه قسم وتوكيد بالله وقد الفائدة الثالثة شدة عزيمة الصحابة رضي الله عنهم في طلب العدو لأنه قال إذ تحسونهم بإذنه والحس القتل أو أشده يعني كأنه يسمع له صوت عند القتل وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا أعداءهم الحربيين على شدة وغلظة كما قال الله تعالى ولا تهنو في ابتغاء القوم يعني لا تضعفوا في طلبهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون شف تعزية الصحابة لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وتزيدون عليهم وترجون من الله ما لا يرجون ترجون من الله ما لا يرجون ومن فوائد هذه الآية أن النزاع والمعصية سبب لفوات كمال النصر صح لأنه كان في أول أمر انتصروا وقتلوا المشركين لكن لما حدث هذا المانع انتنع أو انتفى كمال النصر ومن فوائدها أن مثل هذا هذا الأمر النزاع والمعصية سبب للخذلان سبب للخذلان من أين تؤخذ من واقع الأمر من واقع الأمر لأن لأن قوله حتى إذا فشلتم قلنا أن خبر محذوف أن جواب الشرط محذوف والمعنى أنكم خسرتم هذا النص وخذلتم ومن قرأ الغزوة تبين له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستاتي إن شاء الله عند قولي فأتابكم ومن بغم ومن فوائد الآية الكريمة أن المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة. لقوله وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون. وإلا لكان يقول وعصيت فقط. لكن كون مع تقع بعد أن أراهم الله ما يحبون هذه أعظم. أعظم مما إذا لم يكن يريهم الله أراهم الله إذا لم يكن الله أراهم ما يحبون. ومن فوائد الآية الكريمة الحث. على اجتماع الكلمة وجهه أن النزاع سبب للخذلان فيكون الاتفاق سبب للنصر وهو كذلك أن الاجتماع اجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصر ولهذا ينبغي لطلبة العلم والعلماء أن لا يظهر خلافهم أمام العامة ونزاعهم الآرى لابد أن تكون لكن كون كل واحد من منهم يعيب على الآخر أن خالفهم هذا خطر عظيم جدا لأن العامة ترى بعد هذا النزاع أن لا تثق بواحد منهم على أن العامة أيضا سوف يتفرقون ويكون هذا مع هذا وهذا مع هذا فالنزاع لا شك أنه سبب الخذلان والفشل وتمزق الأمة ومن فوائد الآث الكريمة أن, أن المدار كله على ما في القلب لقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وكأن هذا والله أعلم فيه إشارة إلى أن سبب الجبن والنزاء والمعصية سوء النية من بعض من كان فيه لأنه يمكن أن نجعل أن نجعل قوله منكم يريد الدنيا أن نجعلها جملة سنافية تعليلية لما حصل ولا شك أن المدار كله على ما في القلب وأنه متى كان القلب صالحا صلح العمل ومتى كان فاسدا فسد العمل ومنه ومن فوائد الآية أنه قد يكون في خير القرون من يعاب عليه الفعل لقوله منكم من يريد الدنيا ولكن الصحابة رضي الله عنهم بخاصه. لهم من الفضائل والسوابق والصحبة وما حصل من من من الآفات وغيرها ما يكفر ما حصل منهم ولهذا للصحابة مزيها لغيرهم يعني المكفرات العامة لكل أحد مثل لا ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله به عنه عن هذه عامل لكل أحد، لكن للصحابة أشياء خاصة توجب محو ما حصل منهم من السجيات. ويدلك لهذا أن من أعظم المصائب وأكبر المعايب التجسس لحساب المشركين. ووقعت من حاطب رضي الله عنه. ولما استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله قد اطلع إلى أهل بدر وقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم مع هذه مصيبة عظيمة التجسس لحساب الكفار يوجب القتل ولو كان إنسان مسلم لأن هذا من السعي في الأرض فسادا ولهذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتله لأنه مسلم بل قال لا تقتل لأنه شاهد بدرا وقد قال الله تعالى اعملوا ما شئتهم فقد غفرت لكم ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الجاسوس يقتل ولو كان مسلم لو كان يصلي ليلا ونهارا فإنه يقتل طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، دقولة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، فإن سبب صرف الله هؤلاء عن عن الكفار ما حصل منهم من الفشل والتنازع والمعصية، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة. في أفعال الله فيكون في هذا رد على من على الجهمية ونحوه ممن ينكرون حكمة الله عز وجل ويقولون إن الله يفعل لا لحكمة ولكن لمجرد مشيئة ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة لكن من الحكم ما هو معلوم للبشر ومنه ما هو ما هو مجهول لا تبلغه العقول. طيب ومن فوائد هذه الآية أن ما حصل من من المؤمنين من التنازل والفشل والمعصية وإرادة الدنيا كله محاه الله عز وجل من أينه أخذ من قوله ولقد عفا عنكم عفا عنكم إذن لا أثر له. وكما سمعتم في قصة الخارجي الذي جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفضل الفضل لله عز وجل علي عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين عرفتم لقوله والله ذو فضل على المؤمنين فإن قال قائل وهل لله فضل على غير المؤمنين فالجواب نعم له فضل على الناس إن الله لده فضل على الناس والله ذو فضل على العالمين على كل أحد لكن الفضل نوعان فضل خاص وفضل عام فالخاص للمؤمنين والعام للجميع وإلا فكل أحد قد تفضل الله عليه الصحة والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنين وغير ذلك لكن الفضل الخاص الذي يتصل بفضل الآخرة هذا للمؤمنين فقط هل يا أخوان طيب والله ثم قال تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ هذه ظرف والظرف لا بد له من متعلق لا بد له من متعلق فما متعلق إذ متعلق إذ على أرجح الأقوال محذوف تقدير أذكروا إذ تصعدوا. هذا أحسن ما قيل فيها قل قال إنها متعلقة بما قبلها ولقد داف حين تصعدون وبعضهم قال ثم صرفكم عنهم حين تصعدون ولكن الأقرب أن المتعلق محذوف التقدير اذكروا إذ تصعدون حتى تكون هذه الحال دائما على أذهانكم وقول التصعدون بضم التاء. وهي غير تصعدون بفتحها لأن الصعود الرقي إلى أعلى صعود والرقي إلى أعلى كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وأما الإصعاد فهو السير هربا في أرض مستوية يقال أصعد أي ذهب هاربا أو مستعا في الأرض وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم ومنهم من صعد الجبل لكن, لكن المراد بقوله اتصعدون ايه ايش تهربون سراعا في أرض مستوية لماذا لأن أصعد نأخوذ من الصعيد والصعيد وجه الأرض كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا طيب قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أي لا تعكفون أو تلتفتون إلى أحد ولم يقل لم تلتفتوا لأن الليل أبلغ الليل العطاف على الشيء هم لا يلون على أحد هربا خوفا من قتل الكفار إياهم فكانوا لا يلون على أحد هربوا وتصور المشهد كيف كان حوالي سبعمائة نفر من خيار المؤمنين يهربون لا يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليل وانظر أيضا قال والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول صلى الله عليه وسلم في, في أخريات القوم هو الذي يلي الأعدى في الآخر يدعوكم يا عباد الله يا عباد الله كروا ارجعوا ولكن لشدة الأمر لا يلون على أحد وهذه قضية عظيمة ولكن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم قد عفى عنهم ولم يؤاخذهم بما جرى والرسول يرجعكم في أخراكم أخراكم يعني الآخر،, الآخر منكم لأن من عادة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم ليس الملوك يأخذوا الصدر بل هو كالراعي يكون في الآخر يتفقد الرعيه إنسان يحتاج إنسان تتخلف بعيره تخلف فرسه فيساعده كما في قصة جابر رضي الله عنه جابر لما رجعوا يسيرهم كان على جمل قد أعيا معنى أعيا تعب ما يمشي قال فلاحقني النبي عليه الصلاة والسلام شوف هذا جمل تعبان بيصد في آخر الناس ويقول لحقني النبي معناه أنه وراه أيضا وراه هذا الجمل التعب. التعبان فلاحقني فدعا للجمل وضربه ضرب الجمل ضرب عادي ودعا فسار سيرا لم يسر مثله قط جمع سبحان الله هو في الأول تعبان ما يمشي إلا قليلا حتى كان جابر يرده في خطانه يسبق القوم الله آي من آيات الله وآيات الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال له بعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يبيعه عليه تعنيه بأقيه الأقيه كم أربعين درهم أو خمسين درهم ولكنه أبع قال ما أبيعه بالأول يسيبه يتركه والآن يثمها النبي عليه الصلاة والسلام نهي وعي لا بيع عليه قال بعني فبعده باعه على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة فأطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرقه ثم لما وصل المدينة وأتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد. قال له صليت. قال قال أدخل فصلي ركعتين. لأن السنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد يصلي فيه ركعتين ثبت هذا من من فعل الرسول وأمره عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة تفوت كثير من الناس. ثم أعطاه ال وجابر يريد أن يعطيهم الجمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك هذا غاية ما يكون من الكرم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن يتصدق عليه بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه الحيلة هذا خطأ غلط لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء هذا الجمل في قلب جابر بعد أن كان عنده رخيصا يريد أن يسيبه فطلب منه البيع، وإلا فالذي يظهر من قوله أتراني ما كسك لأخذ جملك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد الشراء من الأصل لم يريد الشراء ولكنه أراد أن يعلم ما عند جابر رضي الله عنه طيب نعم قال الله عز وجل حتى إذا فشلتم وفنوزاتهم وعصيتهم ثم قال ثم صرفكم عنهم ثم سماهم عنهم أن التركيب مع التراخي وهم قد فشلوا من قبل وعصوا حلاء الصرف بعد العصيان. نعم هم لما فشلوا نعم فشو وعسل كذا يعني صرفه يصرف صرفههم الله صرفههم الله نعم. ثم قال ثم صرفكم الله إيه يعني نحن نقول هذا الصرف كان عن أقبال شديد إيه نعم صحيح فكيف يكون الصرف بعد أقبال شديد مع أنه إيه هم أقبلوا شديداً ما هو على على النظام اللي أمرهم الرسول أقبلوا شديداً من أجل القضاء على المسكين الصحابة الكلام عنهم مو عن, عن عن فقط الذين عاصوا فقط عن الجميع الكلام عن الجميع ما في شك الصحابة قبل أن أنزل هؤلاء مقبلين يجمعون الغنائم وهؤلاء هاربون الكفار هربوا حتى إن النساء شوهدنا يصعدنا الجبال وسوقهن خ قد رفعت يابهن في نعم في رمات وصرفكم للعموم نعم حين في, في مراجعة الدرس القادم ان شاء الله مراجعة للثمن نعم الثمن بإذنه تظهر إن ما عليها تحسون ثم صرفه. وفي كتاب الجمل ثم على الجواب ويصح. يصح يصح يصح. أقول جوز. لا يكون هذا جواب الشرط لا يكون هذا ما هو جواب الشرط، جواب الشرط محووف وهذا من جملته. يعني من جملة. نعم العفو إذا, إذا, إذا لم يكن مقرراً بالمغفرة فهو تدخل فيه المغفرة لأنه عفو عن المجازات وأما إذا قل عفو غفور صار العفو عن ترك الواجبات والمغفرة لفعل المحرمات نعم محمد نعم هذا قد يدخل في القسم الأول لأنه يوم القيامة قادر سي... سيعطى حقه كاملا نعم تعالى قلنا إيش إن عشان يكون ما المفعول الله سبحانه وعصيته نعم نعم يقول ان الامر هنا واحده الامور ما في أمر هنا ما فيها أمر لا واحد أمور ولا واحد أو أوامر ها تنازعوا تنازعوا فيما بينهم وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو عصوا الله ايضا لان من عصى الرسول فقد عصى الله نعم سليم طبعا اللي خالف الأمر من الصحابه القليل ايش اللي خالف امر الصحابه قديم ولا وذنب عم الجميع جميع إيه لأنه قال عصيتم واللي عصوا أقل من خمسين الجواب إن إننا, إننا كررنا أن فعل الجماعة من طائفة قد ينسب إلى إلى جميع الطائفة حتى إن بني إسرائيل يلومهم الله عز وجل على ف... على شيء فعله أسلافه لأنهم طائف لأنهم طائفة واحدة، نعم. قلتم يا موسى يخاطب الليفاة الرسول عليه الصبح. قلتم يا موسى لن نؤمن لك. اقرأ. ما هي؟ بدون واو سارع. بدون وق سارع. طيب هل يرد هذا على قول أهل العلم إن من أنكر حرفا من القرآن فهو كافر؟ لا يرد. لماذا؟ نعم إذا لم إذا ما لم يكن وعلى هذا لو قرأ الإنسان التي أعده الكافرين نعم لو قرأ... لو قرأ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرتكم فلا بأس لأنه قراءة تمام ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى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 من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهدية يقولون هل لنا من الأمر من شيء Kul inna al-amur kullahu lillahi yukhfoon fii anfusihim maa laa yubdoon lak yukooluun alaukaan lana minan amri shayun maa kutilnaa haina Kul loo kunntum fii buiyutikum labarza al-lazina kutib alaihimu al-qutil وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قدوبكم والله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد ما معنى تصعدون؟ يعني تسيرون في الأرض خربة. نعم. وما الفرق بينها وبين تصعدون؟ تصعد بمعنى خرفوا إلى الأعضاء يعني تركي إلى الأعضاء يعني تصعد الجبل مثلا تصعد شيئا مرتفعا طيب والمراد الأول نعم أحسن قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم الجملة الأخ ها. في موضع ما تدري في موضع إيش إيه لكن في موضع إيش الحال لها موضع من عراء وليد في موضع نصب على الحال طيب قوله تعالى يدعوكم في أخراكم درحمن أما حضرت أي. نعم عليان يدعوكم في أخراكم في آخركم بماذا يدعوهم يدعوهم ليعودوا إليه لأنهم هربوا ليعودوا إليه يقول إلي عباد الله إلي عباد الله نعم طيب أظن أنه على هذا أيه. قال الله تعالى فأثابكم غما بغم أثابكم الفعل هو الله عز وجل ومعنى أثابكم أعطاكم ثوابا وغما هو الثواب الذي أعطاهم الله فهو المفعول الثاني لأثابكم والثواب هو المجازات على العمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر حتى الإثابة على الشر تسمى ثوابا يعني حتى الجزاء على الشر يسمى ثوابا قال الله تعالى هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء على الس الجزاء على السجئات وصار الثواب الجزاء على الحسنات وأمثال هذا في اللغة كثير تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت ولا معنى إذا قرنت بغيرها وقول أثابكم غمًا بغم غمًا مفعول ثاني لأثابكم بغم ألب هنا قيل إنها للمصاحبة وقيل إنها للبدل وقيل إنها بمعنى على ولكل وجهة نظر فأما الذين قالوا للمصاحبة فقالوا إن معناها أثابكم غما مصهوبا بغم يعني مقتلنا به لم يفصل بينهما فاصل غموم متتابعة والذين قالوا إنها بمعنى على قالوا أصابكم غما على غم صابكم غم على غم ولا لزم أن تكون متتابعة والذين قالوا إنها للبدل والعوا يقوم عنها أصحابكم غم بدل عن الغم الذي حصل منكم بدل عن الغم الذي حصل منكم وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة تحتمل كل المعاني ثلاثة. كما سيتبين إن شاء الله من تفس من ت من تفسير الغممة والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما منافات فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني ولأن هذا هو بلاغة القرآن فما هو فما هي الغموم التي أصابتهم نحن نعرف أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة أولا كان النصر لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر النهار وهذا لا شك أنه يحدث عما عظيما لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة لم تسبق بنصر ألس كذلك ثانيا قتل منهم شهداء قتل منهم شهداء من شجعانهم مثل حمزة بن الطلب رضي الله عنه وهذا لا شك أنه يفت في, أعضاد في أعضاده ثالثا تأخر ثلث الجيش تقريبا في من أثناء الطريق من أثناء الطريق وهم المنافقون الذين خزل بهم عبد الله ابن أبي المنافق رابعاً أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وماذا يكون تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم قد قتل نعم تكون عظيمة تضيق عليهم الأرض مما رحوت خامسا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد كسرت رباليته وشج وجهه وأصابه من الضعف والوهن ما لم يصبهم من قبل، فالغموم كثيرة، وهذا هذه الغموم إذا قلنا إن البد إن علب بدليه يكون معناها أنكم أصابكم غم أصابكم غم بسبب ما أصابتم الرسول عليه الصلاة والسلام به. من الغم لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا شك أنه يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام قائد مرتب للجيش أمرهم بأن لا يدعوا المجاء المكان مهما كان الأمر ثم يخالفون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب واجبة من وجهي أولا أنه شر أن أمره شرع عليه الصلاة والسلام وثانيا من جهة أنه هو أمر قائد مخالفة القائد ولو لم يكن رسولا تعتبر شديدة في نفسه فكما أنه حصل فكما أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منهم غم أصابهم الله بغموم واضح أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر لأنها غموم متلاحبة في غزوة واحدة، وأما كونه غم على غم فكذلك أيضاً. كلما فاء غم أتى غم آخر، أتى غم آخر. ولهذا قال فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. اللام هنا للتعليل. والمعلل الْقَوْلُ فَأَثَابَكُمْ أي أثابكم غم غمًا بغم من أجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر يُنسي الغم الأصغر فمثلا إذا فاتهم النصر هذا غم غم بلا شك لكن إذا قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام ها هذا أشد فلما أشيع أنه قتل نسل الغمى الأول ولم يحسنوا عليه لأنهم أصيبوا فإذا جاء الفرج وتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بقي زال, زال زالت الغشاء وكله واضح فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى ثم بعد ذلك تنفرج وهذا من حسن عناية ربوبية الله عز وجل وعنايته بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لكي لا تحزنوا على ما فات منين من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من الخذلان وفقد الغنيمة فهذه من حكمة الله عز وجل هذا هو الصواب في معنى الآية الذي لا تحتملوا غيره وأما قول الجلالين رحمه الله إن لا زائد هنا والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم فهذا قول بعيد جدا. بل إن بل الله عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزن ويسليه إذا وجد إذا وجد أسباب الحزن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا قال الله تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله هل تسليه فكيف يأمرهم الله أو أو فكيف يفعل الله شيئا من أجل أن يحزن هذا بعيد جدا لكن المعنى الذي ذكرناه أظنه واضح أظنه واضحا جدا أن هذه الغموم التي أصبتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضا فلا يحزن على ما أصابهم ولا ما فاته وحينئذ إذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ في النفوس يقول عز وجل والله خبير بما تعملون خبير مأخوذ من الخبر وهو العلم ببواطن الأمور ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يدفن الحب ويخفيه فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاء فالخبير هو العليم ببواطن الأمور ببواطن الأمور والعليم ببرات الأمور عليم بظواهر الأمور من باب أولى، وقول خبير بما تعملون بما أي بالذي تعملون من خير وشر فعل قول وسوس في النفوس، لكن هنا قال بما تعملون لأن المراد بالخبرة هنا المراد بها ما يترتب عليها من الحساب فهي جملة خبرية تبيد التهديد لأن لأن الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل لا يحاسب إلا على عمل أما حديث النفس فلا يحاسب عليه لو حدث الإنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات ثم لم ينفذ فإنه لا يحاسب، ولهذا قال خبير بما تعملون من من فوائد هذه الآية الكريمة تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة حيث قال إذ تصعدون ولا تلوم هذا على القول بأن إذ إيش متعلق بمحضوه تقديره أذكر أما على القول بأنه متعلق بعفة فلا منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين إيش أصعدوا ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة التوبيخ اللطيف في قوله ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال يهرب ولا يلو على أحد والرسول يدعو. يقول إلي عباد الله ففيها توبيخ إيش توبيخ اللطيف مما للصحابة مما جرى منهم ومن فائدة هذا الحديث صلّى ومن فائدة هذه الآية حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قيادته العظيمة حيث يكون في أخريات القوم وهذا شأن صلوات الله وسلم عليه أي يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم إنسان تأخر أن يحتاج سفق قدهم وليس كالملوك الذين يتقدمون الناس بل هو يتأخر وقصة جمل جابر ليست في حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات القوم فلحق جابرا وكان معه جمل قد آي أنت معنا يا اسمك يا خالد ناعه جمل قد أعي، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه ودعاه ومش الجمل، مما يدل على أن من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام للتأخر مثل هذه الحال، ومن فائد هذه هذا الحديث هذه الآية لا إله إلا الله، من فائد هذه الآية أن أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات من منين تؤخذ؟ والرسول يدعوكم يدعوكم لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم طيب و... و... ومن فوائدها حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده لقوله فأثابكم غما بغما والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل والحكمة ظاهرة إذا جعلناها من مصاحب أو بمعنى على لأن هذه الغموم التي يثل بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا ومن فوائد الآية إثبات الحكمة إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله من من قوله لكي لا فإن اللام هنا للتعليل